Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam raa. Tilkah ayatul kitab al-hakim. Akan limnas agben an aupainah ila rujulim minhum an an firin nasa, wabshiril lathin amanu, annalhum qadma ciddin عند rubhim. Qaal al kafirun inna hada l sahir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 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22.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 INNA FI IKHTILAFI LLAILI WAN NAHARI WA MAA KHALAQA ALLAHU FIS SAMAWATI WAL ARDI LA yang tidak berjaya menantikan kita dan berpuas dengan kehidupan dunia dan apa yang mereka dapatkan, dan mereka yang tidak memahami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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين Walau yujjil Allah للناs الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهون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 Dunillahim, Allah yang tidak menzalimkan mereka dan tidak menghukum mereka, dan mereka berkata: "Siapa yang berbuat baik kepada Allah?". Katakanlah: "Apakah kamu akan mengetahui Subhanahu wa taala amma yusriku, wma kana nasi illa umma tauhidat, fakhthalfu, walaula kalimat sabqat min Rabbikal qudiyabainhum fi ma fihi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 والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَ أَحَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ و الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرهاق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُكُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 Qul, hul min shurekaiikum min yabdakul khalqa, thumma yu'iduhu, Qul, illaahu yabdakul khalqa, thumma yu'iduhu, fahanna tukfakun. Qul, hul min shurekaiikum min yahdi ila l-hakqa, Qul, illaahu yahdi ila l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 كذلك كذب الذين مِن قبْلِهِمْ فَاظْرْ كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم مَن لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 وَمَا يَعْزُبُ عَلَى رَبِّكَ مِنْ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايِ وَلَا أَصْغَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِن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 Hatta, jika adarkah al-Gharq, Qalā aman tu anhu la ilahe illa al-Ladhi amanet bhi, illa al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 نُذِرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَمَن تَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين